شبكة ومنتديات الشيخ سعود الشريف تقدم لكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف نام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إن لي لكم منه نذير وبشير وان استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتكم الذي فضل فضلا وإن تولوا فاني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير ألا إنهم يثلون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور وما من دارهم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 فلعلك تارك بعض ما يوحى وَضَائِقٌ وضائق به صدرك أن يقولوا, أن يقولوا لولا لَوْلَا عليه عَلَيْهِ أو جاء معه ملك إِنَّمَا أَنتَ نذير والله على كل شيء وكيل أم يقولون افتراه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 كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الْآخِرَةِ إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون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 أولئك الذين خسروا انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم انهم في الاخرة هم الاكثرون ان الذين امنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الى ربهم اولى ان اصحاب الجنه هم فيها خالدون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 فَقَالَ الْمَرءُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَا نَرَاكَ اتبعك وَمَا نَرَاكَ هم إِلَّا الَّذِينَ هُمْ الرأي وما نرى لكم وَمَا من لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ كاذبين بَلْ نَظُنُّكُمْ كاذبين قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عندي فعميت عليكم أنلزمكموها, أنلزمكموها وأنتم لها كارهون ويا قوم لا أسألكم عليه ما لا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم يناقوا ربهم ولكنني أراكم قوما تجهلون ويا قوم من ينصرني من الله إن طرتهم أفلا تذكرون ولا أقول لكم عندي خزاة ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدرى أعيونكم لن يأتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت لنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين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 وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه ابنه وكان في معزله يا بني اركب معنا يا أركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال ساوي الى جبلي اعصبه من الماء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 وقيل يا ارض بلعي ماءك ويا سماء غطلي وضي الماء وقضي الامر على الجود واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين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 قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحم لي أكن من الخاسرين قيل يا نوح بطب بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم من, من معك وأمم سنمتعهم وَأُمِرُوا مُثْلَمَتْعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنتَ تَعْلَمُهَا ۗ وَلَا قَوْمَكَ قَبْلِ هذا فاصبر إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ وإلى عاد أخاهم هدى قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون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 إن نقول إِلَّا اعتراك بَعْضُ آلِهَتِنَا بسوء قال إِنِّي أُشْهِدُ الله واشهدوا أَنِّي بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم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 ان ربي قريب مجيب قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجو قبل هذا اتى الهراء ان نعبد ما يعبد اباؤنا قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجو قبل هذا اتى الهراء ان نعبد ما يعبد اباؤنا وَإِنَّ لَا لَفِي شَكٍّ مِمَّا تَدْعُونَ إلَيْهِ مُرِيمًا قَالَ يَا قَوْلِ أَرَأيَتُمْ إِنِّي كُنْتُ عَلَى بَيْرَةٍ مِرْوَبِي من وَأَتَانِي مِنْهُ رَحْمَةٌ وَأَتَانِي مِنْهُ رَحْمَةً فَمَن يُصُرُّنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ عَصِيْتُهُ فَمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تخصير.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 أَلَا بُعْدًا لِثَمُودَ وَلَقَدْ جَاءَتُ سُلَيْلَ إِلَى رَهِيمٍ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامٌ قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَبِيعَجِنِ الحَنِيمِ فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إلَيْهِنَّ كِرَهُمْ وَأُوجَسَ مِنْهُمْ طِيفًا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 فَلَمَّا ذَهَبَ عن إِبْرَاهِيمَ الروع وجاءته البشرى, وجاءته البشرى يجادلنا في قوم البُشْرَى يُجَادِلُونَ فِي لحليم نُوطَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لحليم أواب منيب يا إبراهيم وأعر الله هذا له قد جاء أن ربك وإنهم آتيهم وإنهم آتيهم عذاب غير مردود ولم جاء رسول لطرثي بهم وضعق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بلاتهم هن أطهر لكم فاتقوا الله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 قالوا اط رسل ربك لن يصلوا اليك فأسر باهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم احد ولا يلتفت منكم أحد إلا امراتك انه مصيبها ما اصابهم إِنَّ مَوْعِدَهُ الصُّبْحُ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ فَلَمَّا جَاءَ أَنْ جعلنا عاليها سافلها غَوَى عليها عَلَيْهَا حِجَارَةً سجيل عَلَيْهَا حجارة من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 قال يا قوم ارهط أَعَزُّ عليكم من الله واتخذتموه وراءكم واتخذتموه وراءكم نهريه ان ربي بما تعملون محيط ويا قوم اعملوا على مكانتكم اني عامل سوف تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يخزيه وَمَنْ هُوَ كاذب وَارْتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رقيب وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نجينا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كان لم يغنوا فيها الا بعدا لمدين كما بعدت ثمود ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين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 بئس الرفد المرهود ذلك من أنباء القرى قصه عليك منها قائم وحصيد وما ظلمناهم ولكنهم ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما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 إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع لهم ناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد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 ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص ولقد اتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمه سبقت من ربك لقضي بينهم وَإِنَّهُمْ لفي شك منه مريب وإن كلا لما ليوفي أنهم رَبُّكَ ربك إِنَّهُ بِمَا بما يعملون خبير فاستقم كما أمرت وما تاب معك ولا تطغوا بِمَا بما تعملون بصير ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم, وما لكم من دون الله من اولياء ثم لا تنصرون واقم الصلاه طرفي النهار وجلفا من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات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 فلولا كان من القرون من قبلكم اولو بقيه ينهون عن الفساد في الارض الا قليلا الا قليلا منا من انجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما اغترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم واهلها مصلحون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 وَقُلْ لِنَّ قُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ رُوسُ لِمَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِغَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ أَعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ